بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما لك وبالآخرة هم يوكنون أولئك على دينك فعروا سواء عليهم انثرتهم فما الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا وَ مُ اللهَّهُ مَ رَضًا وَلَهُم عَذَابُ نَ لِيمُ بِمَا كَلُ يُكََذذِبُون وَإِذَا قِيلَ لَم لَا تُفسِدُ فِيلَ الرَِّقالَُ إِ مَا نَحن مُصل ان انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امنوا son لا شَيَطِينُهُمْ قَالُوا إِنَّا مَعْكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى فَأَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من فَوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ وَشَ فيِيهِ وَإِذَا أَض اللَّمَ عَلَهِم قَوا وَلَ شَأَ اللهَُّ لَذَهَبَ بِسَهِم وَأَذَ صَارهِم إِ اللهَّ عَ كُرشَي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 الذيَّذِيجَعَلَ لَكُم لَ رربَّّْ فيِ راشَ وَتَّمَ أَبِنَ أَو وَأَ زَلََمِنَ السَّمَِمَا فَأَخرَاجَ بِه مِنَ السَّمَ رَاتِ لِزقََّكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَن دَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ فَتُ بِسُورَةِ مِم مِثلهِ وَدَروشُ هَدَكُمْ وَدَروشُ هَدَا أَكُم مِن دُون اللَّهِئِ كُتُم إن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا قال حاتئ ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار فما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها هَرَتُمْ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا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 سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فَتَأْتُونَ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا سبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انني ياعلم ما لا تعلم وعلّم آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالُوا أنبئوني, فقال أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن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 مَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ وَلَأَرَى الضِّي وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكنا انت وزوجك الجنة وكلا منها رردا حيث شئتما ولا تقربا هذه فجَرَةَ فَتَكُ مِ نَالِمِين فَأَزَلَّهُ مَ الشَّي قانوا عَنْهَا فَأَغَْجَهُ مَ م كَانَ فِي بِطُبْعِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فتلقى فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم من مَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِسْرَاءَ إِلَى الْقُرُونِ عَمَتِ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاكَ وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا وأنتم الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين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 وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنوا إِذْ أَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ فِيمَ أَنتَ مِنْ ذِكْرَاهَا قُلْ إِنَّمَا تَكُونُ يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شيئا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وَإِذَا ذَرَأْنَا لَكَ بَنَا أُمَّ الرَّبِّكُمْ عَظِيمٍ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا يرعون وانتم تنظرون وإذا وعدناهم غساء بالين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعدي وانتم ظالمون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 ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التغواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى ه جَهرَةَ فَأَقَذَتكُ الصعقَةُ وَأَن تُم تَظُرُون ثمَُّ بَعَسنَاكُم مِ بَعَِّمَ وتِكُب لعََّكُم وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَاسْتَلْوا وَاكُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا هم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قُلُوا اشْرَبُوا وَلَوْ أَشْرَبُوا مِنَ الرِّزْقِ الَّذِي لَهُم وَلَا تَعْتَدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قِيلَ لِمُوسَى انْصَبِرْ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعْ لَنَا رَبَّكَ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 وخالد اثبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليه مذله والمس جَنَّةٌ وَبَاءٌ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ ذِي غَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ لِيَوْمٍ لَا آخِرَ وَلَا أَوَّلَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا وليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلا قَدَ عَب تُم للَّذينَتَّدَو مِنكُب فيِي السَّبَةِ فَقُر الن لَكونُ قذَة خاسئين. فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين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 ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسرنا غيرين أُرِيدُ أَن لَّنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَا عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّ وَيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُسِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا لَا نَجِدُ تَمِي فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قفت وَلَوْ كُن مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ شَدَّ قَسْوَةٍ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ لَنْهَارٌ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّ